قصة غريبة فينه حبيبة جنب ابنه يسعر بنشواش شي وفينار وينتظار يا لونها من مهدي مشتاق من مهدي مشتاق خلت سمع العشاق صوتك يا قلبي نار بقلب مجروح وجرحه حبي و حبي زاد اصبح الالت والدمع الشرب زاد اصبحي رايحه الدمع الشربي وبس الحزن ما ولاي بالفرجه قربي بالفرجه قربي آهات لهجلك دمعه حبك واتمنق قربك مو كافي لفرح ينت على شوفك ولمس تشوفك يا المهزومشتاق يا المهد مشتاق في حبيبك قلبه ابنه هي يسعدني اشواق شي بكنه عنا بنت قرار بين دنيا هون بين مهد مشتاق من مهد مشتاق ما لحظه ينسىك تا هي بي الروح لو روحي وروحي ويا روحي ويا والدمع قوى السيل لما رذكرك بس قلبي بيعيون صدقني بكفا صدقني بكفا قلب بنحيبه وجمره لهيبه بالفرقه يتمنى ملجاد يخصب وني دان عيني عيني حط بكي عيني يا المهد مشتاق يا المهد مشتاق بينه وحبيبه قلب ابنه يسعدنا اشواق شي ما فيناه وناتقوا ميدوناه يا المهد مشتاق من مهدي مشتاق يا الساكن الدلال وبعينك خلي يا ساكن الدلال وبعينك خلي يا ساكن الدلال وبعينك خلي maw ana shukr ishuf bas ma ashkli bas ma ashkbi wetaraku ya rihlo bas tu ساكن غرقلي يا يكمين يمناك علي من ينك علي ساكن عيوني تضمك كتفوني من تسمعوني سمونا قشاي قاشق امامي واعلن غرامي شاغل ايامي يا المهدي مشتاق يا غالية كن وحبيبة قلب ابنه يسعدني اشتاق شي ينقنا ونتخلى بينا ونا هون ليه مهتم اشتاق ليه مهتم اشتاق كذبني بالكشاك كلش بدايه ولساني من الفرجات تحكي عليا مال الصبر والحسرات ما تبول عبيه موت دربي يا هواك قدل مني عقلي انساني لما خذاني انا انساني لو مرن طروات لا ما هي حاله قلب مشترا لا قال لك شو مشتاق وساليبه في له حبيبه قلب ابنهي يسعدني اشتاق شيء ما فيناه ونات قرار نيمهدي مشتار نيمهدي مشتار محمد الزداوي كلمات الشاعر الحسيني ام ياسر العقيلي بصوت الرادود الحسيني سلام الدبياني التصوير والمونتاج تحسين العطواني وضافر العطواني